سؤال هل يشترط س أ ل ويقول هل ي في الرد على المخالف والتحذير منه أ ن يجتمع على التحذير منه والكلام فيه أ ه ل العلم أ م يكفي عالم واحد فقط هذه قاعدة و... وملخصها قاعدة الجرح والسعديد علم من أن حجه على من لم يعلم ف إ ذ ا حذر عالم من رجل واقام عليه الدليل ب أ ن ه من أ ه ل ا ل أ ه و ا ء أ و من ا ل ج ح ا ل الذين لا يستحقون ا ل ص د ا ر ة في العلم والتعليم وكان هذا ا ل ع ا ج ب معروفا بين الناس ب ا ل س ن ة والاستقامه عليها وتقوى الله سبحانه وتعالى ف إ ن نقبل كلامك ونحذر من حذرنا منه و إ ن خالفه مئات ما دام أ ن ه أ ق ا م الدليل واقام ا ل ب ي ن ة على ما قاله في ذلكم المحذر منه فهذا وسعنا بل هو طردنا والواجب علينا و إ ل ا ط ا ع ث ا ل س ن ة ف إ ن كثير من أ ه ل ا ل أ ه و ا ء ي خ ف أ امرهم على ج م ه ر ة آ ل العلم ولا يتمكنون من كشف عوارهم وهتك أ س ت ا ب ه م ل أ س ب ا ب منها منها ا ل ب ط ا ن ة ا ل س ي ة التي تحول بين هذا العالم الجليل السني القوي وبين وصول ما يهتك به ستر ذلك اللعاب الماكر الغشاش ا ل د ش ا ب ط ا ن ة ا ل س ي ة حال ما لا يمكن ي ص ر ه لشيء حتى انها تحول بينه وبين اخوانه الذين يحبهم في الله فلا يستطيع أ ن ي ق ر أ كل شيء ومنها أ ن يكون ذلك العالم ليس عنده وقته بل وقته كله في العلم و ا ل ت ع ل م ومنها أ ن يكون بعيدا عن هذه الساحه ذ ا الشخص مثلا في مصر أ و الشام أ و المغرب عندكم م او ت ع ل ن عليها أو مثلا اليمن وهذا العالم الذي في ا ل س ع و د ي ة ما وصلنا ي ع ي ل يعني لا ما يجري في تلك ا ل س ا ح ة م ا بلغه ثقة م ا ب لا غ يجري في تلك ا ل س ا ح ة و ا ل ساحه و جاتبها ومنها أ ن يكون هذا العالم قد نمى إ ل ى علمه وتعلق في ف ك ر ه أ ن ذلك الرجل ثقه عنده فما استطاع أ ن يصل إ ل ى ما كشفه غيره من أ ه ل العلم ل ل أ س ب ا ب المتقدمه وغيره لكن نمى الى علمه سابقا انه صاحب س ن ة و أ ن ه يدعو إ ل ى الله وكان أ م ا م ه يظهر ا ل س ن ة وحب أ ه ل ا ل س ن ة ودعوه ا ل ل ل س ن ة ويذكر قصصا من حياته ومصارعته ل ل أ ف ك ا ر الفاسده ة و ا ا ل م ن ج الفاسدة و ي أ ت ي له بكتب س ل ي م ة وما دار عند ا ل سعيه ف إ ذ ا ماذا نصنع نعمل على كلام ذلك العالم الذي أ ق ا م الدليل و أ ق ا م ا ل ب ي ن ة التي توجد الحذر من ذلك الرجل من, من كتبه ومن أ ش ر ف ت ه ومن ش خ ص ه و أ م ا ان ذلك العالم الجليل فهو على مكانته عندنا لا نجرحك ولا نحط من ق د ر ه ولا نقلل من ش ا ن ه بل نعتذر ل ه نقول ما ع ل م ما علم هذا لو علم ما علمنا لكان, أشد لكان, لكان عليه مثلنا أ و أ ش د مني والله أ ع ل م